وجعلهم محجوبين عن رؤيته نعم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار وعد الجنة دارا لأهل طاعته وتوحيده وعبادته وعد النار دارا لمن عصاه وكفر به واتخذ معه الشركاء والأنداد ولهذا قال المصنف رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأولياءه خلق الجنة ووجدها بعد أن لم تكن وأعدها أي هذا دليل على وجودها الآن وأنها مخلوقة ومعدة وفيها النعيم الذي أعده الله عز وجل نزلا لأهلها كما قال الله تعالى وعدت للمتقين فيموجودها الآن ومعدة ومهيئة فمن الإيمان باليوم الآخر الايمان بوجود الجنة وأنها مخلوقة وأن الله تبارك وتعالى عدها دارا لأوليائه وعباده المؤمنين. قال وأكرم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. أكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إليه تبارك وتعالى بأبصارها وهذا النظر الذي يكون من أهل الجنة الى الله تبارك وتعالى خالقهم سبحانه هو أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا من النار ألم تدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا احب إليهم من النظر إلى الله عز وجل فالنظر إلى الله تبارك وتعالى هو أكمل النعيم وعظمه وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة قال وهي التي أهبط منها آدم وهي التي اهبط منها آدم نبيه وخلفته إلى أرضه وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخلفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وهذا في أصح أقواله للعلم في هال الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة هي الجنة التي أخرج منها آدم وهبط منها أم جنة أخرى وأبن القيم رحمه الله عرض ما قيل في هذه المسألة في كتابه حادي الأرواح وذكر أقوال أهل العلم والشواهد والدلائل على ذلك وقال في نونيته فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم فإنها منازلك الأولى ويختار هنا أن جنات عدن هي المنازل الأولى أي التي أهبط منها آدم عليه السلام قال وهي التي اهبط منها آدم أو أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه خليفته إلى أرضه ما من قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة فهو خليفة في في الأرض والناس يخلف بعضهم بعضا في الأرض يذهب أقوام ويخلفهم آخرين إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة فيقوم الناس أو فيبعث الناس قياما لرب العالمين قال بما سبق في سابق علمه أي أن هذا الخروج الذي حصل لآدم من الجنة بسبب الخطأ الذي كان منه والمعصية الذي وقع فيها وعصى آدم ربه فغوى أمر مضى في سابق علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وهذا فيه أن النار مخلوقة وأنها معده أي هيئة فيها العذاب فعدها دار خلود لمن كفر به وهذا فيه أن الكفار مخلدون في نار جهنم أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وليس الأمر هذا فقط لا يخفف عنهم العذاب بل إن العذاب عليهم يزيد ليس هناك تخفيف بل هناك زيادة كما قال الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال هذه آية أشد آية على الكفار أهل النار لأنهم يتطلعون إلى أن يخرجوا منها إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه ويتطلعون إلى أن يخفف عنهم العذاب ويتطلعون إلى أن يكونوا ترابا تمنون ذلك ثم يأتيهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أي ليس لكم في النار إلا زيادة العذاب قال لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله النار دار خلود لهؤلاء للكفرة الملحدين الكفرة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبشرعه والملحدين في اياته وكتبه ورسله والالحاد هو الميل قال الله تعالى ودر الذين يلحدون في اسمائه وقال ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا الالحاد هو الميل والعدول والملحد هو المائل عن الحق الملحد هو المائل عن الحق إلى الباطل والضلال يلحدون في آياته اي يميلون عنها وعما جاءت به رسل الله وما جاء في كتب الله قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالكفار محجوبين الرؤية الله تبارك وتعالى وحجبهم عن الرؤية لكفرهم دليل على ثبوت الرؤية لأهل الإيمان لإيمانهم ومن نفى الرؤية لأهل الإيمان سوى بين الكفار والمؤمنين في هذا الأمر بحيث جعلهم كلهم جعلهم كلهم محجوبين عن رؤية الله. وجعل قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون شامل للمؤمن والكافر والعياذ بالله نعم قال رحمه الله وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم باعمالهم فمن اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن اوتي كتابه وراء ظهره فاولئك يصلون سعيرا نعم ثم ذكر رحمه الله ما يكون يوم القيامه عندما يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة عراة عراتاً غرلاً بهما كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستد فيهم الأمر ويعظم الخطب فيأتون أنبياء الله ويطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في أن يجيء أو يبدأ بالحساب والمجازات فيذهبون إلى آدم فيعتذر ويذهبون إلى نوح فيعتذر ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ويذهبون إلى موسى فيعتذر ويذهبون إلى عيسى فيعتذر ويذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يذهب ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويناجي الله سبحانه وتعالى ويفتح الله عليه بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت ثم يقول الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع وحينئذ يجيء الرب تبارك وتعالى كما قال المصنف رحمه الله وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي قال يجيء يوم القيامة أي هو سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل يجيء للفصل في القضاء والحكم بين العباد وأيضا يجيء الملائكة ويطوقون الخلائق صفوفا من بعد صفوف صفا صفا فيجيء الرب ويجيء أيضا الملائكة ويحيط الملائكة بالناس من جميع الجهات صفوفا لعرض الأمم وحسابها ومجازاتها وعقوبتها أي لعرض الأمم على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فيعرضون على الله سبحانه وعرضوا على ربك صفا فيعرضون على الله من أجل المجازات والمحاسبة والمعاقبة وتوضع الموازين لوزن الأعمال ونضع الموازين القصة ليوم القيامه يوضع ميزان حقيقي له كفتان كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال ويؤتون صحائفهم باعمالهم يعني يؤتى كل واحد منهم في ذلك اليوم صحيفته باعماله اي بحسب اعماله فان كانت اعماله صالحه ومجتملة على طاعات زاكية فإنه يعطى كتابه باليمين ومن كان بخلافك بخلاف ذلك أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره هذا معنى قول المصنف ويؤتون صحائفهم بأعمالهم أي بحسب الأعمال فمنهم من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى كتابه بشماله وذلك بحسب الأعمال التي قدموها في هذه الحياة كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله سبحانه وتعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فاولئك يصلون سعيرا ايضا في الايه الاخرى قال فامام من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وأما من اوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فالآية تدل على أن الناس يكونون يوم القيامة قسمين قسم يؤتى كتابه باليمين وقسم يؤتى كتابه بالشمال من وراء الظهر وذلك بحسب الاعمال نعم قال رحمه الله وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر اعمالهم فناجون متفاوتون في سرعه النجات عليه من نار جهنم وقوم اوبقتهم فيها اعمالهم قال قال وان السراط حق من الإيمان باليوم الاخر الايمان بالسراط والسراط سراط حسي حقيقي ينصب على متن جهنم يوم القيامه يوضع على متن جهنم احد من السيف وادب من الشعر ويؤمر الخلائق بالمرور على عليه والعبور عليه ولك أن تتصور او تتامل في هذا الموقف المهيل العظيم يمر الانسان من على صراط هذه صفته ومن تحته نار جهنم ومن تحته نار جهنم وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جثية كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية بكى وقال نحن من العبور على يقين على يقين أننا سنمر من فوق جهنم ولكننا من النجاة في شك فهذا يدعو الإنسان إلى المحاسبة محاسبة نفسه ويدعوه أيضا إلى المشي الصحيح على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فمن مشى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا من الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامه بالعبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامه وعلى حسب مشي الناس على هذا الصراط المستقيم في الدنيا يكون مرورهم على الصراط ومن المعلوم أن أهل الإيمان يتفاوتون في ايمانهم وطاعاتهم وعباداتهم وقرباتهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما ولهذا يتفاوت يوم القيامة عبورهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمر جريا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر زحفا ومنهم من يكردس والعياذ بالله في نار جهنم قال وأن الصراط حق يجوزه العباد أي يعبرون عليه ويمرون من فوقه يجوزه العباد بقدر أعمالهم أي أن مرورهم على الصراط متفاوت ليسوا في المرور عليه على درجة واحدة قال فناجون متفاوتون في سرعة النجات عليه أي منهم كالبرق ومنهم كالريه ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كركاب الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا متفاوتون في سرعة النجات عليه من نار جهنم وقوم أو بقتهم فيها أي في النار أو قعتهم وأهلكتهم أعمالهم أي أعمالهم السيئة أو بقتهم في نار جهنم والله تعالى يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نعم قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير ثم ذكر الإيمان بالحوض الحوض المورود الذي أعده الله سبحانه وتعالى لاهل الإيمان يوم القيامة وهو حوض قبل الصراط حوض قبل الصراط وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض وما فيه من الماء بأوصاف ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في السنة فذكر أن طوله شهر وعرضه شهر وأن كيزانه عدد نجوم السماء وأن طعم مائه أحلى من العسل ورائحته أطيب من المسك ولونه أبيض من اللبن وأن من شرب منه شربه لم يضمأ بعدها أبدا من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا يعني لا يحس بعدها بعطش لا يحس بعدها بعطش فنؤمن بالحوض وأنه حق وأن امته عليه الصلاة والسلام ترده والإيمان بالحوض أو الاحاديث الوارده في الحوض كما بين العلماء احاديث متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترده امته لا يظمى من شرب منه لا يظمى من شرب منه كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذاد عنه من بدل وغير ويذاد عنه من بدل وغير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما يذاد أقوام عن, عن الحوق يقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك قال المصنف ويذاد عنه من بدل وغيّر وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما قال اصحابي اصحابي قيل له إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ تركتهم وهذا محمول على المرتدين الذين حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهم نفر ارتدوا على عقابهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم ما ارضاهم نعم قاله أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ثم ذكر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وأن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل قال المصنف رحمه الله وأن الإيمان قول باللسان الإيمان قول باللسان كما قال عليه الصلاة والسلام الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله فالإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب أي عقيدة مخلصة ونية صافية في في القلب فالقلب وما يكون فيه من إخلاص ونية وصدق وغير ذلك كل ذلك من خصال الإيمان وخلاله قال وعمل بالجوارح أي أن أعمال الجوارح داخل في مسمى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام وإماطة الأذى وأدناها اماطه الأذى عن الطريق وقال الله تعالى في شأن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم في الصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان وكل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهي إيمان داخله مسمى الإيمان قال يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها وهذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله فيه ليسوا سواء بل من زاد في الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة الى الله تبارك وتعالى زاد إيمانه ومن نقص أو فعل الذنوب نقص إيمانه كما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص قيل وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد وإذا غفلنا وضيعنا نقص فالإيمان يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصها وقد جاء القرآن أو نطق القرآن بالزيادة في آيات منها قول الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال تعالى ويزيدهم خسوعا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الآيات التي في القرآن الدالة على زيادة الإيمان كثيرة ونطقت السنة بالنقص كما في قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين كما في قوله وذلك أضعف الإيمان كما في قوله المؤمن القوي خير احب إلى الله من المؤمن الضعيف فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف يزيد بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بترك الطاعة وفعل المعصية قال وينقص بنقصها أي الأعمال فيكون بها النقص وبها الزيادة يكون بها النقص وبها الزيادة أي بالأعمال فمن زاد في الأعمال زاد إيمانه ومن نقص في الأعمال نقص إيمانه وكما أن أهل الإيمان يتفاوتون في الأعمال وهي داخل في مسمى الإيمان فإنهم كذلك يتفاوتون في التصديق ليسوا فيه على درجة واحدة ليس تصديق أحاد المؤمنين كتصديق الصديق رضي الله عنه فهم يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في الإيمان الباطن الذي في القلب، منهم من يعبد الله على حرف، ومنهم من إيمانه راسخ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لم لم يتمكن في في قلوبكم. فليس إيمان من تمكن الإيمان في قلبه مثل إيمان من كان يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف وقد سئل أحد السلف أيزيد الإيمان وينقص قال يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء قال ولا يكمل القول الإيمان الا بعمل ولا يكمل القول الإيمان الا بعمل يعني لا يكفي مجرد القول بل لا بد من من العمل والعمل داخل في مسمى الإيمان ولا يكفي مجرد القول بل لا بد من العمل بطاعه الله سبحانه وتعالى وامتثال امره جل وعلا قال ولا يكمل قول قول الايمان الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنيه ايضا وجود العمل لا لا لا يكفي بل لا بد ان يكون قائم على نيه صحيحه قصد به وجه الله كما قال عليه الصلاه والسلام إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فوجود القول والعمل لا يكفي حتى يكون قائما على نية صحيحة قال ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة سنة وهذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نبه رحمه الله بذكره للنية والموافقة إلى شرط قبول الأعمال وأن الأعمال لا تقبل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 وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة نعم قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة لا يجوز تكفير الناس بفعل الدنوب أي ما لم يستحله أما إذا استحل الدم فإنه يكفر بذلك أما بمجرد الدم لا يجوز أن يكفر إلا إذا استحل الدم أو كان الذنب كفرا بالله تبارك وتعالى فلا يكفر بمجرد فعله للدم أو اقترافه للمعصية قال ابن ابي داود في حائيته ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح كل الناس يعصي لو كان يكفر الإنسان بفعل الدم لاصبح لا الكل كافر لأنه لأن الكل يعصي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لا يجوز أن يكفر الإنسان بمجرد الذنب يفعله نعم قال رحمه الله وأن وقوله من, من من أهل القبلة من أهل القبلة يعني من أهل الصلاة مثل قول ابن أبي داود في الحائية ولا تكفر أهل الصلاة أما الذي لا يصلي فهذا ليس بمسلم نعم وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح اهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون أي, أي أحياء حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فالسهداء أحياء في في قبورهم وحياتهم حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا أما باعتبار الحياة الدنيا فإنهم قد ماتوا وفارقت أرواحهم أجسادهم والروح لها مع القلب تعلقات منها تعلق منها تعلقها بالقلب في الحياة الدنيا، فهذا النوع من التعلق انتهى بالنسبة للشهداء، فهم ماتوا وخرجت أرواحهم، لكنهم في في قبورهم أحياء حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا. قال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية. ناعمة إلى يوم يبعثون نسمة المؤمن كما جاء في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة أو في شجر الجنة فالمؤمنون أرواحهم ناعمة أي منعمة وهذا الكلام بعد موتهم أرواحهم ناعمة أي منعمة باقية إلى يوم يبعثون فهي في, في نعيم وفي لذه قال وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وهذا فيه أن الكفار يعذبون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب قال وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يفتنون في قبورهم أن ياتي الميت في قبره ملك ويسألهم من ربك وما دينك ومن نبيك وهذه هي فتنة القبر ومن بعد الفتنة يكون حال الإنسان في في أحد أمرين إما في عذاب أو في نعيم قال ويسألون أي يسألون هذه الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبتهم أي على الإيمان في الدنيا وعلى ال القول الثابت والإصابة في الإجابة في القبر وأيضا يثبتهم يوم القيامة في المرور والعبور على على الصراط الذي ينصب على متن جهنم كل ذلك يتناوله قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نعم قال وأن على العباد حفظه يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه قال وأن على العباد حفظة هذا فيه ذكر لأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالملائكة والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان العظيمة كما مر معنا قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم وأعمالهم اجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل فهذه أمور أربعة تتعلق بالإيمان بالملائكة الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أعمال الملائكة وأوصاف الملائكة وأعداد الملائكة وأسماء الملائكة اجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل ما ذكر منها مجملا نؤمن به مجملا كما جاء وما ذكر منها مفصلا نؤمن به مفصلا كما جاء ولما كان هذا المؤلف مختصرا اكتفى المصنف رحمه الله بالإشارة إلى شيء من أعمال الملائكة ومهام الملائكة تنبيها بما ذكر إلى ما لم يذكر فذكر الملائكة الحفظة وإن عليكم لحافظين فالملائكة للحفظة الحفظة الذين وكل الله سبحانه وتعالى اليهم حفظ العباد وحفظ اعمال العباد بكتابتها قال وان على العباد حفظه يكتبون اعمالهم وان على العباد حفظه اي من الملائكه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حفظه يقوم بكتابه الاعمال قال تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم أي مع كون الملائكة تكتب فعلم الله محيط علم الله سبحانه وتعالى محيط ولا يعزب عن علمه شيء من أعمال العباد بل هو جل وعلا عليم خبير أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه وهذا من الايمان بالملائكة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فمن الايمان بالملائكه الإيمان بملك الموت إذا فيما ما تعلق بهذا الأصل العظيم اشار المصنف رحمه الله إلى بعض أعمال الملائكة ووظائف الملائكة تنبيها بما ذكر تنبيها بما ذكر إلى ما لم يذكر من أعمال الملائكة ووظائفها نعم قال رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين قال وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بدأ يتكلم ويبين رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان فضلهم وأنهم خير الناس وأفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحابة رضي الله عنهم وأن خير الناس الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رأوا أي باعتبار أغلبيتهم وإلا يدخل فيهم من لقيه ولم يره لكونه كثيفا لا يفسر قال وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فهؤلاء هم خير الناس والمراد بالذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقوله ثم الذين يلونهم يتبعون لهم بإحسان. السابقون الأولون من. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. في المراد الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به هم الصحابة. والمراد بقوله ثم الذين يلونهم أي الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان ثم ذكر المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ليسوا في الفضل على رتبة واحدة قال وأفضلوا الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء هم أفضل أصحاب, أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال الراشدون المهديون لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقوله الراشدون المهديون هذا فيه وصف للخلفاء بهاتين الصفتين العظيمتين الراشدون المهديون والراشد ضده الغاوي والمه و والمهدي ضده الضال فهم راشدون ومهديون ففي ذلك نفي للضلال ونفي للغوايه كما قال الله سبحانه في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام ما ظل صاحبكم وما غوى فنفي الظلال فيه إثبات الهداية ونفي الغ... الغوايه فيه إثبات الرشاد والهداية صلاح العلم والرشاد صلاح العمل والهداية والهدا... والصلاح العلم والرشاد صلاح العمل فهم الخلفاء الراشدون المهديون أي الصالحون في أعمالهم في علمهم وعملهم الصالحون في علمهم فعلمهم أسد العلم وأقومه وعملهم أزكى العمل وأطيبه ولذا فهم القدوة للإنسان في علمه وعمله ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بما كانوا عليه وشهد لهم عليه الصلاة والسلام بصلاح العلم وصلاح العمل بقوله الخلفاء الراشدون المهديون فعلمهم علم صحيح وعملهم عمل زاكي فهم أسوة وقدوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتمسكوا بما كانوا عليه من العلم والعمل قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل هو بحسب هذا الترتيب الذي ساقه المصنف أبو بكر، ثم يليه في الرتبة عمر ثم يليه في الرتبة عثمان ثم يليه في الرتبة علي فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وهذا أمر استقرت عليه كلمة علماء أهل السنة وأجمعوا عليه أن ترتيبهم في الفضل هو بحسب ترتيبهم في الخلافة وأفضل هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويليه عمر الفاروق وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر وعمر أفضل أتباع الأنبياء أي ليس في أتباع الأنبياء من هو أفضل من ابي بكر وعمر فهما ليس أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هما أفضل الناس بعد الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين فهما أفضل, أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه نعم قال رحمه الله وأن لا يذكر احد من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الا باحسن ذكر والامساك عما شجر بينهم وانهم احق الناس ان يلتمس لهم احسن المخارج ويظن بهم احسن المذاهب قال وان لا يذكر احد من الصح من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم الا باحسن الذكر هذا الواجب نحو الصحابه لا يذكرون الا بالجميل ولا يذكرون إلا بأحسن الذكر ولهذا ألف كثير من أهل العلم رحمهم الله مؤلفات في مناقب الصحابة وفضائل الصحابة وبعضهم ألف مؤلفات في فضائل العشرة أو فضائل الخلفة وبعضهم ألف مؤلفات في صحابي واحد فضائل عثمان فضائل علي وهكذا فهذا مما يحسن بالمسلم أن يعتني به ذكر الصحابة بالجميل وذلك بتعداد محاسنهم وذكر مناقبهم وإبراز مآثرهم وفضائلهم رضي الله عنهم فهذا نحن مامورون به وبالعناية به وبذكره لأن هذا مما يقوي محبة الصحابة في القلوب ويمكن لها في النفوس ويقوي أيضا حسن الاتباع والاقتداء لأصحاب النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه قال والامساك عما شجر بينهم أما الأمور التي شجرت بين الصحابة وبين بعض الصحابة فإن الواجب نحو هذه الأمور ان نمسك عنها كما قال بعض السلف تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها السنتنا وتلا قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ونحن على يقين أن الصحابة رضي الله عنهم ارضاهم فيما ثبت من أمور وقع بين بعضهم شجار فيها نحن على يقين أنهم لا يخرجون عن إما مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور والدخول فيما شجر بين الصحابة للحكم في هذا الأمر دخول من الإنسان فيما لا يعنيه دخول من الإنسان فيما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إلا في حالة واحدة بينها العلماء رحمهم الله وهي إذا خاض أهل الباطل في الصحابة بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق للذب عنهم والدفاع عنهم وإبراز فضائلهم أما ابتداء أن ينشق الإنسان ويشغل نفسه ويشغل الآخرين بما شجر بين الصحابة فهذا دخول من الإنسان فيما لا يعنيه وهم فيما وقع بينهم لا يخرجون من أحد رجلين إما مجتهد مصيب فله أجران وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور على أن كثيرا مما يروى في الكتب ويذكر في كتب التاريخ وغيرها مما شجر بين الصحابة كثير من ذلك كذب لم يثبت بالأسانيد الصحيحة وإنما هو أشياء مختلقة ومفترات فمثل هذه الأمور الواجب عدم الالتفات إليها وهجرها وتركها والإعراض عنها والذي ثبت عنهم في ذلك شيء قليل بهم لا يخرجون فيه من أحد رجلين كما كما تقدم بيان ذلك وإضاحه قال والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج أي أن تلتمس لهم الأعذار أحق الناس بذلك لأنهم خير الناس لأنهم خيروا الناس فالأمور التي ثبت أنها وقعت بين الصحابة الواجب على أحد المسلمين وعموم المؤمنين أن يلتمسوا الأعذار لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر رضي الله عنه في عموم الناس فكيف بالصحابة قال لا لا لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملة فالصحابة أحب الناس بذلك أن تلتمس لهم الأعدار والمخارج لعله كذا لعله كذا لعله قصد كذا من المحامل الطيبة أن يلتمس لهم المخارج ويظنوا ويظن بهم أحسن المذاهب هذا الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واختفاء آثارهم والاستفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا ثم ختم رحمه الله هذا المتن المختصر في العقيدة بالواجب نحو أئمة المسلمين وجرت عادة علماء السلف رحمهم الله ذكر ما يتعلق بطاعه ولاه الأمر في كتب المعتقد قل أن تجد مؤلفا مطولا أو مختصرا في العقيدة إلا وينتظم ذلك وجعل هذا من أمور الاعتقاد التي يجب على العبد المؤمن أن يتمسك بها وأن يحافظ عليها و وذلك للفساد العريض الذي وجد والشر المستطير الذي وجد بسبب نشأة فرق انحرفت في هذا الباب ورفعت الصيف على الأمة ونزعوا اليد من الطاعة وخرجوا على أولاة الأمر فترتب على خروجهم فساد عريض وإضرار بأديان الناس وعباداتهم وأعمالهم وأعراضهم وأموالهم إلى غير ذلك من أنواع الفساد ولم يترتب على خروج أي منهم مصلحة تنفع المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فما أقاموا دينا وما أبقوا دنيا فشر هؤلاء شر مستطير وفساد هؤلاء فساد عريض وخطرهم خطر كبير وقد جرت عادة أهل العلم من أهل السنة والجماعة تضمين هذا في كتب الاعتقاد تأكيدا لعظم هذا المقام وعلو هذا الشأن ولهذا قال المصنف رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم أي أنها واجبه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث والمراد بالطاعة هنا أي في غير معصية الله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وهذا أيضا من الاصول المهمة قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان فاتباع السلف الصالح هذا من الأمور الواجبة المطلوبة من المسلم باقتفاء آثارهم أي السير على منهاجهم ومنوالهم وقد قال أحد السلف من كان على الأثر كان على الطريق من كان على الأثر كان على الطريق أي من كان على الأثر الذي عليه السلف هو على الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة قال والاستغفار لهم وهذا مقام عظيم من مقامات أهل الإيمان الاستغفار لإخوانهم المسلمين الذين سبقوهم بالإيمان كما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف welcome وهذه الآية انتظمت الواجب نحو الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وأن الواجب نحوهم سلامة القلب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وسلامة اللسان ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان قال, قال وترك المراء والجدال في الدين وترك المراء والجدال في الدين اي ترك الخصومه في الدين و الا المراء والمجادله لها اغراض وكثيرا ما ينظر الانسان في المناظره والم والمهارات والمجادلة إلى حظ نفسه، إلى حظ نفسه وحصول الغلبة له وقطع خصمه إلى غير ذلك من من الأغراض. قال وترك المراء في الدين، لكن إذا احتاج المقام إلى مجادلة بالتي أحسن نصحا لله وبيانا لدينه وتوضيحا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وليس نظرا لحظ النفس أو لغلبتها فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن ومن أحسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قال وترك المراء والجدال في الدين، قد قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا المراء الذي هو الحصومة واللجج هذا لا خير فيه. قال وترك كل ما أحدثه المحدثون هذا فيه التحذير من من البدع. وختم المصنف رحمه الله هذه. العقيدة بهذا التنبيه في قوله وترك كل ما أحدثه المحدثون منبها بذلك إلى أن محدثات الأمور والبدع كثيرة جدا وأن الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك كله عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي قال قال انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فان كل محدثه بدعه وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب الناس يوم الجمعة, الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة القيمة بالصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارحم ابن أبي زيد القيرواني واغفر له ولجميع علماء المسلمين واجزهم عنا خير الجزاء وأعظمه وأوفره وانفعنا اللهم بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا واهدنا إليك صراطا مستقيما إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سأكم الله خيراً أبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل فضية الشيخ ما المقصود باللسان الذي يثبته أهل السنة للميزان وهل ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللسان بعض العلماء قالوا في في الميزان الذي ينصب يوم القيامه قالوا لسان له كفه ميزان له كفتان ولسان له كفتان ولسان ولسان الميزان معروف وهو الاشاره التي تكون في في وسط اللسان بحيث التي تكون في وسط الميزان بحيث إذا مالت إحدى, إحدى الكفتين وضح من خلال اللسان المرتفع إلى أي الجهتين مال الميزان، فبعض السلف رحمهم الله قالوا إن الميزان الذي ينصب يوم القيامة له كفتان و و ولسان والكفتان ثابتة. في نصوص كثيرة جدا. أما اللسان فلا أعلم دليلا واضحا عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هل يشمل الكفار؟ الكفار يساقون إلى نار جهنم ويكبون فيها على على وجوههم. والعبور الذي يكون على الصراط يكون لأهل الإيمان يمرون على قدر أعمالهم يمرون على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كاجاويد الخيل ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر زحفا ومنهم من يكردس في النار يسقط فيها ثم يعذب فيها على قدر معاصيه وكبائره ثم يخرج من نار جهنم قد جاء في الحديث ان جاء في النصوص أن الكفار يلقون في نار يسحبون ويلقون في نار جهنم على وجوههم يلقون على وجوه وجوههم ويأتي الكافر يمشي على وجهه حتى يسقط في نار جهنم على وجهه وقد قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يمشي الكافر على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال بعض الرواة لهذا الحديث بلا وعزة ربنا أي الله قادر على كل شيء نعم يقول من شرب من الحوض لا يضم بعدها أبدا فهل يصح فيه أنه قد نجا من الصراط هل هل يصح يقال فيه أنه نجا من الصراط ما دام أنه لا يضم بعد شربه من الحوض؟ على كل حال من من شرب من من الحوض فهذا دليل خير لأن من كان مبدلا مغيرا فإنه يزاد عن الحوض ويمنع من الشرب. فإذا تمكن الإنسان من الشر فلا شك أن هذا دليل خير ودليل صلاح وعدم تبديل وتغيير ودليل على اتباع واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نعم يقول هل توزن أعمال المشركين وكفار يوم القيامة الـ الـ الوزن للاعمال للموازنة بين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 يسال عن قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم قيامة وزنا اسن قصد اي أن ما, ما كان عنده من اعمال ما كان من عنده من اعمال صالحه فانها لا لا وزن لها ولا قيمه لان ما عنده من كفر أحبطها وأبطلها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فما ما كان عند الكافر من عمل صالح لا يقام له وزن لأنه حابط وباطل والكفر الذي عنده أبطله قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت لا عملك ولا من الخاسرين بل الله فاعبد وكم من الشاكرين نعم يقول هل ثبت نص في ترتيب ما يرد على العباد يوم القيامه من الحساب والميزان والحوض وغير ذلك أم أنه اجتهاد من العلماء لم يثبت نص في في ترتيبها لكن أهل العلم يستفيدون من الأدلة والجمع بين النصوص ترتيب هذه الأعمال وفي أشياء منها واضحة وصريحة في النصوص ودلالة النصوص عليها وفي أمور هي محل بحث ونظر واجتهاد نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله حديث أن نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر جنة وقد ذكر الله أن الشهداء أحياء وأن حياتهم برزقية وأن الأنبياء أحياء في قبورهم فما الفرق بين حياة عامة المؤمنين والشهداء والأنبياء؟ هذه كلها حياة وكلها نعيم وكلها لدة ولكن قطعا ليست هذه الحياة وهذا النعيم وهذه اللذه على قدر سواء فنعيم الأنبياء أكمل من نعيم السهدة ونعيم الشهداء أكمل من نعيم غيرهم وهم متفاوتون في هذه في هذا النعيم وفي هذه الحياة بحسب تفاوتهم في المنازل والرتب والدرجات عند الله سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.